فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا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 Będziemy kierować się do tego, żebyśmy nie byli w وعملوا الصالحات لهم لهم أجر غير ممنون